قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالطة من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 هُ نَزَلَهُ على قَلِكَ بإِذْن اللههِ مخَدِّق لِمَا بَين يَدييْهِ وَود وَهُ وَبُشرول مؤمننين مَنْ كَ نَعَد وَِ لهِ وَمَ لائكَتِه وَرسُه وَجلَ وَمكَ وَرسُلِه وجبريل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا